I'll let you know w you're r e a The shambles 「あなたこそ」<音声> رب المشرقين ورب ا ل م غ ر ب ي ن Uh, o n e t w o the Bush يخرج منهما ل ل ح م What a huger. <laughs> What <sweak> will you do? とはいえ 「よし <Yes. S 2> <音声> سنسعودكم ايها الثقلان فباي Yeah! اذ استطعتم ان تنفذوا من اقبله But the idea... you فاذا انشقت السماء فكانت و ر د ة كالزمان فباي الاء ربكما تكل Hello!、Ah.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 No! <laughs> Subtitles by the Amara.org community